في المرة السابقة باب النجاسات وذكرنا فيه مسائل والمؤلف عرف النجاسة وأنواعها والأشياء التي قام الدليل على نجاستها وذكر أيضاً كيفية تطهير النجاسة وذكر أن النجاسة لابد فيها من ماء ويجوز ويجوز أن تطهر بالجفاف ولكن في غير الثوب والبدن فالثوب والبدن لابد فيها من غسلها بالماء لأن الدليل ثبت على أن البدن والثوب لابد فيه من الماء وذكرنا أيضا في المرة السابقة باب الحيض والنفاس وذكرنا فيه مسائل منها بداية وقت الحيض ونهايته ومنها مسألة أقل مدة الحيض وأكثرها وذكرنا أن لا أقل له وأكثره 15 يوما وغالب الحيض يعني أكثر حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام وذكرنا الأشياء التي يحرم على الحائض والنفساء وكذلك الجنوب ولكن هذا الباب في الحيض والنفاس فقط ما يحرم على الحيض والنفساء مزاولته من الأعمال وقفنا عند المسألة الخامسة قبل أن ندخل في المسألة الخامسة وهي ما يوجبه الحيض نبين بعض المسائل التي لم يذكرها المؤلف وهي من المسائل الهامة التي تهم الحائض والنفساء مسألة الأولى هي ما هو أقل الطهر بين الحيضتين؟ أقل الطهر بين الحيضتين بمعنى أن المرأة لو انقطع دمها مدة من الزمن ثم أتى عليها دم آخر هل هذا الدم الثاني يعتبر من الحيضة الأولى أم يعتبر حيضا آخر حيضة ثانية آآ فالفقهاء فكروا وقالوا لا بد في زمن يفرق بين كل حيضتين واكتاد الفقهاء في ذلك والقول الراجح أنه ثلاثة عشر يوما هو أقل المدة بين الحيضتين <تصفيق> لحديث علي بن أبي طالب أنه أتى امرأة, امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض والشهر لا يستوعب الحيض الثلاث إلا إذا كان أقل حيضة يوم وأكثرها أكثر الطهر 13 يوم يبقى 14 و14 28 فطهرت في اليوم التسعة وعشرين واليوم التلاتين كانت في القضاء تنتهي عدتها فقالت الحنابلة أن أقل حاجة 13 يوم يفرق بين الحيضتين طب أنا الأسئلة مش فاهم؟ ها عيدها تاني ها, عيدها تاني. ها في ايه ليه نفرق بين الفرق بين الحيضتين اقدره ب13 يوم هو الاول الدليل واضح الدليل مش واضح امرأة اتت الى علي ابن ابي طالب مطلقة وارادت ان تتزوج فقال لها منذ كم طلقتي قالت منذ شهر طبعا الشهر مش هيكفي تلت حياط فقالت لا حط فيها ثلاث حيات فقال اقضي فيها يا شريح شريح القاضي قاضي مشهور من الأذكياء وكان يعني أوتي فطنة فقال إن أتت بامرأة من بطانة أهلها فنصدق فأتت بامرأة شهدت لها أنها بتحيط في الشهر ثلاث حيات فقال للمرأة اللي بتحيط في الشهر ثلاث حيات هتبقى ازاي لما طلقت حاضط يوم وطهرت 13، كده كم؟ 14 يوم. وبعدين حضط يوم، وطهرت 13، كده كم؟ 28. الحضة الثالثة بقى، اللي يوم 29. يبقى كده، طهرت يوم 30، وكان هيا دي بقى عدتها. طبعاً ده امرأة مسعدة، لأنها تنقض العدة سريعاً وتتزوج سريعاً. وطبعاً زكها ممكن يكون... آه مش مسعد هذه الحالة الفقاء وقفوا أمامه وقال لا يكون إلا أن يكون الطهر 13 يوم فقالوا إذن لما يفرق بين الدمين 13 يوم في هذه الحالة بعيدة دي حيضة ودي حيضة خلاص وده قول الحنبلة ده من مفردات مذهب الحنبلي من مفردات المذهب يعني مفردات المذهب عن الأئمة الثلاثة ممكن يوافقه أحد الأئمة ولكن غير الآيما الثلاثة يعني غير الإمام مالك والشفعي وعبو و... حنيفة دي بيسموها مفردات المذهب الحنبالي دي من مفردات المذهب الحنبالي بعض الحنب لقاله خمستاشر يوم ولكن يعترض عليهم بهذا الدليل على أنه لا يكون خمستاشر يوم لأنه ليس سيستوعب الثلاث حيات في هذا الشهر فإذا أقل الطهر بين الحيضاتين ثلاثتاشر يوم طيب أنا عايز أن هذه المسألة في واقعنا مثال امرأة حاضت نزل عليها الدم خمس تيام سبع تيام سبع تيام مثلا بعد السبع تيام طهرت تلتشر يوم وبعدين في اليوم الاربعتشر نزل عليها دم ثاني بقول لها هذا الدم الثاني حيض أم استحاضه حيض ليه لأنه فرق بين الحيضة الأولى والثانية تلتشر يوم مثال آخر عكسه امرأة حاضت سبعة أيام وطهرت عشرة أيام ثم أتهى بعد العشر أيام دم آخر تبقى استحاضة ليه؟ لأن لا يمكن أن يكون حيضا جديدا يبقى تبع الحيضة الأولى والحيضة لا تستمر 15 يوم فأنا بعد سبعة أيام والعشرة لأن الطهر بين الحيضة بيتعد مع الحيضة الطهر اللي في أثناء الحيضة بيتعد مع الحيضة يبقى العشرة والسبعة 17 يبقى المرأة دية لا يمكن أن تكون حائضا هي مستحاضة فهو ينبني عليها فروع كثير. يبقى دي مسألة اكتبها عندك علشان مسألة المهمة التي ينبني عليها فروع كثير. الطهر يتعدم على الحيد. يعني امرأة حاضرت سبعة أيام وطهرت يومين. وبعدين حاضرت تلات أيام يبقى طهرها كام؟ يبقى حيطها كام؟ بعد السبعة والثلاثة وال... وإحنا قلنا آخر حاجة إيه؟ واربعة واثنين. سبعة واثنين وتلاتة يبقى كام؟ 12 يوم. يبقى حدثها 12 يوم. رغم ان تخلى هذه الحيدة طهر. ولكن بيعد مع مع الحيضة طيب يبقى اتفقنا على أن الحيض الفرق بين الحيضتين 13 يوم مسألة تانية بقى طيب امتى أقدر أقول اسمها الطهر المسألة التي جاءتها اسمها الطهر في أثناء الحيضة يبقى المرأة عندها طهرين طهر في أثناء الحيضة وطهر بين حيضتين الطهر بين الحضرتين احنا اتفقنا ان هو 13 يوم طب الطهر في أثناء الحيضه اللي هو اقل من 13 يوم مادم دام المراه طهرت اقل من 13 يوم يبقى ده في أثناء حيضه حيضه واحدة. ما بين طرفي الطهر هي حيضه واحدة. بعد بقى أنا من اول ما الدم نزل لغاية النهارده ان عدى 15 يوم يبقى المراه مستحاضه تغتسل وتصلي ان اقل من 15 يوم هقول لها ما دام في دم بينزل عليكي يبقى تستمر لغايه الطهر في اثناء الحيضه اكثره هو أقل من 13 يوم وأقله هو الطهر المعتاد عند المرأة اللي هو يوم بليلة الطهر بين اليوم وليلة او متى ترك قصة البيضاء اللي احنا هنفصلها دلوقتي يبقى احنا ذكرنا مسألتين مسألة الأولى أقل الطهر بين الحيدتين وذكرنا 13 يوم حتى لو حد مش فهمها يكتبها وبعد كده ان شاء الله لما نضرب أمسينها ممكن تتفهم بقى سأم عاجة تكتبها يعني عشان ما تنساش أقل الطهر بين الحيدتين 13 يوم أقل الطهر أو الطهر اثناء الحيضة اقله هو الطهر المعتاد عند المرأة التي سنبينه واكثره اقل من 13 يوم لانه لو بقى 13 يوم سيبقى بين حطين اثناء الحيضة الطهر في اثناء الحيضة اكثر هو اقل من 13 يوم يعني لو 12 يوم سيبقى اثناء حيضة واحدة لو عشرة يوم يبقى حيضة واحدة أقل بقى كام هو الطهر المعتاد عند المرأة أول مرأة ما ترى طرق... الطهر يبقى ده طهر قالها حيض بعد كده يسمونه طهر في أثناء الحائض ما قالها يبقى طهر إيه؟ مستمر مسألة مهمة أيضا ما هي علامات الطهر عند المرأة علامات الطهر عند المرأة يعني المرأة الحائض كيف تعرف أنها طهرت من حيضها أمر أحياناً بيصعب على النساء إنها تقول الآن أنا طهرت من الحيض الفقهاء قالوا النساء ليس مستويات في هذا الأمر بل يختلفنا باختلاف طبائعهن وأحوالهن فأحياناً تطهر المرأة إذا رأت القصة البيضاء وما هي القصة البيضاء فقهاء قالوا قصة البيضاء هي خيط أبيض أو سائل أبيض يخرج من الرحم بين الم puede laken لونه أبيض, مش شفاف, أبيض. ليس شفافاً سائل أبيض يخرج من الرحم قالوا هذه هي القصة البيضاء أو خيط رفيع أبيض يخرج من الرحم هذه برضو قصة البيضاء بعض этот فقاء قال البيضاء هي قطمة بيضاء تدخلها المرأة في فرجها وتخرج بيضاء نقية كما كانت يبقى أيضا قصة البيضاء. يبقى القصة البيضاء لها معاني كثيرة. باختلاف بغض النظر عن الترجيح ما هي فيهم القصة البيضاء. معاني في يوجد اختلاف فين الفقهاء. أين فيهم القصة البيضاء؟ ولكن بعد ما اختلف أقالهم nourkin' 3 علامات طهر. بغض النظر عن هي قصة البيضاء لا ولكن التلات علامات طهر. طيب. العالم الأخرى ان ترى الجفاف. ترى جفاف. لا يوجد دم ينزل. نهائي. ف هل الجفاف هذا يدل على الطهر أم لا؟ والجفاف لمدة قد إيه؟ ما ممكن المرأة تجف يجف حيضوها مدة ثلاث ساعات تدخل شيء تخرجه تلقي جاف. قالوا الجفاف ولازم الجفاف يستمر 24 ساعة. يبقى المرأة لو رأيت قصة بيضاء يبقى هو ده الطهر بدون أي علامات أخرى. إن لم ترى القصة البيضاء ورأى الجفاف واستمر هذا الجفاف مدة من الزمن وهو 24 ساعة أقل حاجة يبقى ده طهر صريح كما قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء يبقى المرأة لا تستعجل في الطهر هي حائض لا يزول عنها حكم الحيض إلا إذا تيقنت الطهر لسه شكة يبقى ما تغتسلش وتصلي مدام لسه شكة أول ما ترى الجفاف وتطمئن الجفاف ده استمر 24 ساعة يبقى تصلي طب وهل تقضي 24 ساعة؟ لا لا تقضي لل 24 ساعة إنما من أول هذا الزمن تقتسل وتصلي طيب أحيانا بينزل على مرأة صفرة وكدرة الصفرة هو سائل أصفر يخرج من الرحم في أثناء الحيض أو قبله أو بعده دي اسمها الصفرة أو الكدرة الصفرة سائل أصفر الكدرة سائل أيضا بس متكدر لونه بقى ترابي لونه بني أي لون آخر ولكن غير البيض والشفاف يبقى الصفرة والكدرة ألوان تخرج من الراحة هذه الصفرة والكدرة لها ثلاث أحوال الحالة الأولى أن تأتي للمرأة قبل الحيض تأتي للمرأة قبل الحيض ففي هذه الحالة لا يعتبر حيض يعني المرأة وجدت في يوم من الأيام صفرة أو كدرة أو سائل يخرج من الراحة يبقى هي الأصل أنها طاهر حتى ترى الدم حتى ترى الدم ده أول حالة من حالات الصفرة والكدرة الحالة الثانية أن تراها في أثناء الحيضة يعني هي حائط بالدم وفي أثناء الدم الدم بينقطع وينزل صفرة وكدرة فحكم حكم الحيض, حكم حكم الحيض. الحالة الثالثة أن ترى الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم ولكن مش ق... ولكن قبل الطهر يعني الدم انقطع ونزل صفرة وكدرة ولسه لم ترى الطهر ففي هذه الحالة هو من الحيد يبقى الثلاث حالات دولة في حالتين منهم من الحيد وحالة مش من الطهر الحالتين من الحيد سواء في أثناء الحيد أو بعد الحيد طيب ايه الدليل على أنهما من الحيد قالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والصفره الكدره ليست قصه بيضاء يبقى هي طاهر هي حائض حتى ترى القصه البيضاء القصه البيضاء بخلاف الصفره الكدره لو انتهت الصفره الكدرة تاتي القصه البيضاء بعدها <تصفيق> الحاله الأولى بقى اللي هي أن ترى الصفره الكدره قبل الطهر قبل الحيض يعني بعد الطهر بعد الطهر وقبل الحيض يبقى هذه الحاله ايه طاهر ما الدليل على ذلك قوله المعاطية ما كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. بعد الطهر يعني سواء بقى بعد الطهر عندما ترى الطهر أو قبل الحيضة. كل ده باسمه بعد الطهر. من اول ما تطهر من الحيض. لغاية الطهر التاني ده اسم كله بعد الطهر. يبقى أي شيء تراها الصفرة والكدرة في أثناء الطهر ده طهر. حتى لو كان قبل الحيضة الأخ... القول... قبل الحيضة التالية ولو بيسير. يعني جالها المغص ونزل عليها صفرة أو كدرة نقول لها ليست هذه حيض لازم ترى الدم حتى تكون حيض ترى الدم الحيض هو الدم الذي يخرج من الراحم ويأخذ فيه تبعا الصفرة والكدرة يبقى الحيض هو الدم الذي يخرج صفرة أو نزلت ممكن ما يبقى حيض طيب مسألة أخرى هل تحيض الحامل كل هذه المسألة لم يذكرها في المؤلف في الكتاب هل تحيض الحامل العلماء اختلفوا في هذه المسألة والذي عليه الجمهور منهم الأئمة الثلاثة اللي هو الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة أن المرأة الحائض أن المرأة الحامل لا تحيط. الحامل لا تحيط وهذا هو الراجح بخلاف قول الإمام الشافعي أن المرأة الحامل تحيط قول الراجح أن المرأة الحاملة لا تحيط لقول النبي يز 함 في سبايا أو طاص لا توطأ حامل حتى تضع ولا, ولا توطأ غير حامل حتى تحيط أو تستبرق بحيضة والفقاء كلهم يقولوا أن العدة يعبر عن إيه حيط صح طب لو كانت العدة حيط العدة دي معناها إيه مش لها حكمة استبراء الرحم استبراء الرحم يعني أتأكد أن الرحم خالي من الحمل لان الحامل المطلقة نعيب مطلقة حامل عدتها حتى تضع الحامل ومطلقة غير حامل عدتها حتى تستبرق السبراء الرحم فالفقاء قالوا مدام حاضط حيضة والتانية والتالتة يبقى كده ايه هي ليست بحامل وانقضت عدتها فاذا الذي يفرق بين الحامل وعدمه هو الحيض والمرأة المرأة العادية التي لم تدرس فقه مطلقا اذا تأخر حيضها شكت في الايه شكت في الحامل ده حاجة طبيعية عند النساء كله ان شاء الله تكون كافرة بلاش مسلم كافرة لو تأخر حيضها تبقى ايه تبقى تشك في الحامل بطروح تحلل هل هي حامل أم لا يبقى إذن علامة بس هل ده علامات فعلا أغلبية بس هل نرجع للسؤال الثاني هل تحيض الحامل لا لا تحيض الحامل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع في السباية إذا في غزو وحرب وغذن سباية تقسم السباية على الغانمين فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ان أي رجل يطأ امرأة من السباية حاملا حتى تضع ولا غير حامل حتى طحيط أول ما طحيط يبقى يتأكد أنها مش حامل يجوز له أن يسموها استبراء رحم المسألة الخامسة ما يوجبه الحيط ده الكتاب قال يجب الغسل أول شيء يوجب الغسل <تصفيق> يعني انقطاعه يجب على المرأة أن تغتسل دعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي يبقى الحيض انقطاعه يوجب على المرأة الغسل طيب سؤال آآ بجوار هذه المسألة هل يجب عليها على المرأة الحائط إن كانت جنوبا أن تغتسل مرة ولا مرة ثانية الرجل زوجته وبعد أن وطأه قبل أن تغتسل نزل عليها الحائط فلما حاضت وقعدت السبع أيام بعد السبع أيام طهرت هنقول لها أنت عليك غسلين ولا غسل واحد غسل واحد ليه؟ لأن الغسل يرفع الاحداث السابقة له كلها زي الوضوء بالضبط واحد نام وأحدث بال، وتغوط، ومس ذكره بشهوة، ومس امرأته بشهوة، وأنا برجع لكم، خلاص كده أنا برجع لكم, أنا برجع لكم المسائل اللي فاتت، وبقي واحدة إيه بقى؟ وأكل لحم الإبل لانتم ذكرين، عمل كم حاجة؟ ست حاجات أوه؟ هل يتوضى ست مرات؟ لا، الفقاء يقولوا يكفيه نية رفع الحدث، هو نوع رفع الحدث وضوء واحد يكفيه في رفع الحدث كله فكذلك المرأة إذا اقتسلت النوع الثاني البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار أنا رجعت لكم لو جاءت مساء تانية أرجع لكم مساء أخرى إن شاء الله يوجب البلوغ معناه ان المرأة الحائض الآن كلفت ماشي الآن كلفت جرى عليها القلم ولذلك إحنا قلنا أقل السن تسع سنوات ده احتمال طب أقل من تسع سنوات نقول إن كان عليها علامات البلوغ الاخرى تبقى حائط لأن الدم اللي نازل عليها ده احتمال أن يكون حيض واحتمال أن يكون حيض اللي بيرجح نواحد إيه علامات البلوغ الأخرى من وفور الجسم وغير ذلك من علامات البلوغ المرأة فأول ما تاجد على المرأة حيض قبل تسع سنوات هل هي بلغت أم لا؟ إن كان حيضاً فبلغت. فإذا الحيض دليل على البلوغ. الدليل على كده لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر حائض هنا يعني بلغة. ومش حائض يعني نزل عليها الحيض. مش حال. حائض نزل عليها بغير ما ينفعش تصلي أصلا. فحائض هنا يعني بلغة. زي يعني لا يتم بعد احتلام. احتلام يعني بلوغ. إذا احتلام فقد بلغ. فإذا حاضت فقد بلغت. فيقصد لا يقبل الله صلاة حائض يعني بلغة إلا بخمار الخمار هنا مقصود بإيه خمار الرأس أي خمار للرأس تغطي بها رأسها مش لازم الخمار اللي احنا عندنا ده اللي هو بتاع اللي المشهور ده نوع من أنواع الخمرة بس الخمار هو كل ما غطى الرأس فهو خمار حتى لو إشار كبير وواسع يغطي رأسها يجوز أن تصلي به فقد أوجب عليها السطرة بحصول الحيض يبقى كده هي بالغ بحصول الحيض فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ الثالث الاعتداد به فتنقض العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كان تحيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض الرابع الحكم ببرائة الرحم في الاعتداد بالحيض الحكم ببرائة الرحم يعني من الحمل الرحم بريء استبراء الرحم يعني استبراءه من الحمل يستبرئه يعني تأكد بأن الرحم بريء في تهمة؟ آه فيه تهمة تهمة إيه؟ تهمة الحمل لأنها متزوجة وأكيد زكاة وطاها يبقى في تهمة التهمة دي ترتفع بإيه؟ بوجود الحائد يسموها استبراء الرحم تنبيه إذا طهرت الحائد أو النفساء قبل غروب الشمس لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم ومن طهرت منها قبل منهما قبل طلوع الفجر لازمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد المرأة ودي فتوى للجنة الدائمة أن المرأة لو طهرت في وقت يجوز فيه الجمع قضت الصلاة المجموعة حضروا مثال. ممكن الحائض تطهر بعد صلاة الظهر يبقى عليها إيه؟ ظهر بس لو طهرت بعد صلاة العصر عليها ظهر وعصر طب ليه؟ قالوا لأن المعذور يجوز له الجمع ويبقى وقت الظهر هو ممتد لغاية المغرب لمن؟ لاصحاب الأعظار وهي من أصحاب الأعظار ودي فتوى لابن عباس وعبد الرحمن بن عوف أن هم أفتوا على أن المرأة إذا طهرت في قبل المغرب وجب عليها الظهر والعصر طيب لو طهرت بعد المغرب وجب عليها مغرب فقط لو طهرت بعد العشاء مغرب والعشاء لو طهرت بعد الفجر عليها الفجر بس طيب لو طهرت بعد الشروق ما عليهاش حاجة خلاص هي طهرت بعد انقضاء وقت الايه؟ في كتير من النساء فاكرة أنها لو طهرت بعد الشروق يبع عليها الفجر. وقت الفجر نهايته هو شروق الشمس. دي بإجمعها للعلم. طيب. مسألة أخرى. هي دي مسألة ذكرها اللي هي لما بتطهر. طيب مسألة أخرى ما ذكرهاش. طيب لما هي تحيط بعد دخول الوقت. يعني الضهر إدا عليها ومر من الضهر ساعة. وكانت قاعدة تطبخ ومش فضي نزل عليها الدم بعد هذه الساعة هل لما تطهر يجب عليها قضاء الظهر أم لا اختلف الفقاء فيها والراجح أنه لا يجب عليها القضاء لا يجب عليها القضاء طب إمتى يجب عليها القضاء إذا ضاق الوقت وأخرته يعني لما تأخر الظهر لغاية الساعة ثلاثة وتلت العصر بيدنا ثلاثة مثلا ونص يبقى ثلاثة ونص إلى أربع دقائق ثلاثة ونصف إلى أربع دقائق هي أخرته ونقولها أنت كده تأثمي لأنني معتش في وقت غير أنك انت تتوضي وتصلي فنزل عليها الحيض في الحالة دي تقضيه لأنها أهملت في صلاة الظهر حتى أخرته وحتى ضاق الوقت في هذه الحالة هي تأثم بتأخير الظهر ويجب عليها القضاء طيب لو كان لسه وقت متسع زي الفقاء ما بيقوله رجل دخل عليه وقت الظهر ومات قبل أن يصل للظهر هل مات تاريكا للصلاة لا ليه؟ لأنه لم ينتهي وقت الصلاة بعد ده لسه قدامه ثلاث ساعات ولسه لم يكن يتوقع أنه يموت في هذا الوقت وأخرها وغير متعمد عن تأخير هذا الوقت فالفقهاء يقولوا مات هذا الرجل غير عصيا لأنه لم يتعامل تأخير الوقت عن وقته، يسمى وقت موسع، إن شاء الله لما تخدوها في الأصول، ستجد أن وقت الصلاة ووقت موسع، يعني هو مخير بين الصلاة في أول الوقت لغاية ما الوقت يخلص، أول ما الوقت الظهر يخلص يبقى كده أثم، يصليه في الساعة واحدة، الساعة اثنين، ولكن طبعا في أفضلية، أول الوقت أفضل، والمرأة لم تؤخرها وهي أثمة، إنما أخرتها كان لها شرعا مندوحة أن تؤخر هذا الوقت، يبقى إذن إذا، حاضت المرأة بعد دخول الوقت لا يجب عليها القضاء إلا إذا ضاق عليها وقت الصلاة ولم تصلي المسألة السادسة أقل النفاس وأكثره لا حد لأقل النفاس يعني إيه؟ النفاس هو الدم الذي ينزل على المرأة بسبب الولادة في وقت الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاث أيام طيب إيه هو أقل حد ممكن تبقى نفساء يوم وفي مرأة رأوها ولدت دون أن تضع دم وضعت الولد دون أن ترى الدم يعني الولد نزل دون دم فسموها هذه المرأة ذات الجفوف ذات الجفوف إنها إيه يعني جافة ما عندهاش دم <تصفيق> سموها ذات الجفوف فهذه المرأة سموها ذات الجفوف عشان كده يعني ولكن الأثر فيها ضعيف الأثر فيها ضعيف ولكن الفقاء يقولوا يحتمل أن, إن امرأة كده لازم نضع مسألة ونضع لها حل حتى لو وجد في زمن من الأزمنة يبقى احنا كتبنا فيها كل الحلول والفقاء دائما يعني ممكن يقولك ده مش موجود خلاص الغيها لا الفقيه وظيفته أن يضع الشرع موضعه في جميع المسائل ولذلك احنا بنقول هتولنا أي مسألة حديثة أي مسألة حديثة ونعرضها على الشرع ويأتي لنا بحل شرع الله عز وجل أنزله لم ينزله إلى على العرب في زمن من الأزمان ده أنزله للعالم كله فوضع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه قواعد وأصول هذه الأصول والقواعد جاهزة للاستنباط في جميع الأحصار يعني دلوقتي رح مثلا أي جامعة من الجامعات الشرعية وقرأ رسائل الدكتوراه أو رسائل الماجستير تجدها كلها معاصرة وتحل مشاكل معاصرة، سواء مشاكل اقتصادية، سواء مشاكل طبية، سواء مشاكل اجتماعية، كل المشاكل المعاصرة، الفقهاء ولله الحمد كل مسألة بيأخذها، ويأتي بالقواعد القديمة ويضع هذه القواعد ويستنبط من خلال هذه القواعد حل لهذه المشكلة ويجد فعلا مشك... حل لهذه المشكلة الشرعية ويستدل لهذا الش... الحل وغير ذلك من الأمور فولله الحمد شريعة الش... هذه الشريعة صالحة إلى قيام الساعة ومن ادعى أنها لا تصلح في هذا الزمن المعاصر فهو إما أن لم ي... لا يعلم شيء عن الشريعة يأما جاحد لما في الشريعة من فضائل و أمور فيها قواعد وأصول لا حد لأقل نفاس احنا قلنا المرأة التي تلد بدون دم ده أمر نادر ووجد في زمن من الأزمنة وسموها باسم ذات الجفوف لأنها نادرة جدا لأنه لم يرد فيه تحديد فرجع فيه إلى الوجود لم يجد فيه تحديد فرجع فيه إلى الوجود دي ما بيحطهاش كده عشوائيا هو حط العبارة دي لأنها قاعدة في قاعدة فقهية بيقول إذا لم يرد الشرع بتحديد فيرجع فيه إلى الوجود يعني الشرع لم يأتي بتحديد أقل سن للحيض ما فيش دليل فنقول خلاص أقل سن للحيض هو أيوم امرأة وجدت حائد وده أقل حاجة يبقى ديها حائد فقاله تسع سنوات دي أقل حاجة شفناه إن وجد قبلها ماشي بس بشرط علامات البلوغ تكون ظاهرة وأكثره أربعون يوماً تبقى اللي في خلاف من أهل العلم إن أكثر مدة النفاس أربعين يوما قال الترمذي أجمع أهل العلم من, من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن نفساء تدع, تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي ولحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما هو هنا بيقول قال الألباني موقوف ضعيف ولكن الشيخ الألباني في كتابه الإرواء قال أنه حسن حديث حسن فصلهوا عندكم هي حسن الشيخ الألباني في الإرواء وصحاحه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الإمام النووي في المجموع وله شواهد أخرى عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك ففي دليل على أن النفساء آخر وقت لها أربعين يوما إلا في حالات نادرة جدا هذه الحالات ان المرأة يزيد دمها عن أربعين فإن كانت لها عادة أو لأهلها هذه العادة معروفة يعني أمها أو معروف معروفة عندها النفاس يصل إلى خمسين أو ستين فتمشي تسير بالعادة إنما أغلب النساء احنا في أي, أي وقت نقول عند الأربعين تغتسلي وتصلي إلا إن وافق حيض في وقت حيض يبقى التحى من النفاذ بالحيض ويبقى تكمل بعد الأربعين سبعة يام بتاعها أو ثمانت يام بتاعها يعني المثال امرأة بتحيض يوم عشرين في الشهر فلما ولدت آخر يوم في الأربعين عندها هو يوم عشرين ولسه مستمر الدم حنقول لها خلاص يبقى كده الدم المستمر ده, ده دم حيض لما كانت عندك قبل أن تكوني حامل يوم عشرين ده هو الايه؟ هو الحيض فالتحم النفاس بالحيض حتجليس سبع تيام وبعدين تختسل وتصلي اللي هي العادة عند النساء طيب مسألة أخرى مهمة في النفاس هي الطهر في أثناء النفاس المرأة أحيانا ما بتاخدش الأربعين يوم كلهم دم ده بتقعد أسبوع أو عشر تيام أو يوم وبعدين تطهر خمس ست تيام وبعدين يرجع عليها الدم مرة أخرى فهل هذا الطهر هل هذا الطهر طهر صحيح تختسل وتصلي فيه أم يأخذ حكم النفاس الراجح أنه طهر صحيح تغتسل وتصلي فيه لأنها رأة الطهر تفرضنا رأة الطهر ولم ترى دم مرة أخرى طهر صحيح حتى الحديث هنا بيقول إيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك مدام رأة الطهر قبل الأربعين يبقى يجب عليها أن تغتسل وتصلي دم المستحاضة أه؟ هو هو نفس التهر في الحيط الطهر في النفاس علامته هو نفس الطهر في الحيط نفس العلامات التي ذكرناها وهو قص البيضاء أو السائل الأبيض أو القطنة البيضاء التي تخرج من رحم جاف أو جفاف 24 ساعة أي حاجة من الحاجاتD تعال أعلامة الطهر عند النفهس أنه حاجة ده من المستحاضة الإمام النووي في شرح المهذب قال أن الدماء على المرأة أربع أنواع الدماء على المرأة بينزل بأربع أنواع النوع الأول دم حيط النوع الثاني دم نفاس وده اللي احنا خدناه نوع الثالث دم استحاضة والاستحاضة هو سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف يبقى هو هنا عرفه بتعريف ضم كذا نوع من أنواع الدم إنما الاستحاضة تعرفها هو إيه هو أن يتجاوز الدم أكثر مدة الحيض. ده بيسموه استحاضة. أن يتجاوز الدم أكثر مدة الحيض. طب أكثر مدة الحيض قلناها كم؟ خمستاشر يوم. يبقى في يوم الستاشر اللي نازل على دم من سماء مستحاضة. ده لفظ فقهي. المستحاضة لفظ فقهي. إحنا لفظة عندنا نزيف. إذنما فيه لفظة آخر مستحاضة بيسموه لفظة آخر في اللي هي النوع الرابع من المرأة اللي هو دم الفساد. دم الفساد هذه المرأة دمها دم فساد فد. فساد يعني نزيف دم لا يعلم سببه واحده حامل ونزل عليها دم هنسميها مستحاضه لا هي ما بتحتش اصلا يبقى نسميه دم دم فساد امراه يائسه عندها 60 سنه ويائست من الحيض منذ زمن ونزل عليها دم بنسمي هذا الدم ايه دم ايه دم فساد ليه لانه لا يمكن أن يكون استحاضه لأن الاستحاضة تكون هو طول الحيض حتى جاء من الحيض حيض واستحاضة يعني حيض خمستشار يوم أكثر من كده تبقى مبالغة في الحيض يعني استحاض وهذا النذيف من عرق يسمى العاذل نذيف على المرأة وده بيبقى مرض للمرأة ولو عرضت على طبيب أو طبيبة في أدوية معينة بتمنع هذه هذا الاستحاضة أدوية معينة بتمنع سيلان الدم بتساعد على التجلط وفيتامين كاف وغير ذلك الحاجات دي بتساعد على التجلط وبيمنع بيقلل الاستحاض فلو إن في مرأة طال عليها الدم ده مرض مش طبيعة فتعرض نفسها على طبيبة تعطيها بعض الأدوية ينتهي هذا هذه الاستحاض دم الاستحاض يخالف دم الحيط في أحكامه أو في صفته بلا شك إن دم الاستحاض هو دم عرق دم عرق يعني دم أحمر إنما دم الحيض ما يبقى دم عرق ده اللي حي دلوقتي لو صبرت علينا نقول كل حاجة بالله وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في اوقات الحيض أو في غير اوقات الحيض وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطن يعني لا يمنع الصلاة المرأة بتصلي حتى لو نزل عليها الدم وفي هذه الحالة هي هذه نجاسة نزل عليها ولكن يعفى عنها و لا يمنع الصيام ولا يمنع الوطب يعني يجوز لزوجها أن يطأها لأنها في حكم الطاهرات ودليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق وليس بالحيضة عرق يعني دم عرق كدم العروق إن هو نزيف عرق بس عرق في الرحم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت عنكي فاغسلي عنك الدم وصلي في رواية تانية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت ثم تتوضأ عند دخول وقت الصلاة كل صلاة يبقى إذا المرأة المستحاضة يجب عليها أن تتحفظ من هذا الدم تضح حفاظة تمنع هذا الدم أن يصيب ملابسها دي أول واجب من عليها لأن المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قال تلجمي تلجمي يعني اربطي رباطا قويا في المخرج ثم تتوضأ لكل صلاة أو الملأة ذن يأذن تتوضأ وتصلي تنزع الدم. تنزع الدم إن ما استطاعتش تصلي به الحفاظ لها ثلاث حالات الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة طيب احنا وصلنا للمرحلة بأن المرأة كانت حائض واكتشفت في الشهر اللي, اللي جاي بقى يعني كانت حائض وبعدين بعد الخمستاشر يوم اكتشفت أنها مستحاضة واستمر عليها الدم ولا ينقطع يعني فاطمة بنت أبي حبيشي كانت مستحاضة كم سنة سبع سنوات دم كثير ينزل عليها دون أن يقف فلها ثلاث حالات الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة قبل الاستحاضة كان عادتها معروفة طيب معروفة العادة يعني إيه؟ يعني تعلم وقتها وعددها دي معناها العادة امرأة عندها عادة يعني عرف الوقت فأول الشهر يوم عشرين في الشهر يوم خمسة في الشهر زي ما العادة بتاعتها هي دا وقتها والعدد يعني سبعة أيام أو ستة أيام دا اسمها العادة ما ينفعش انها تبقى عارفة العدد بس لازم تبقى عارفة حكتين العدد وبينزل امتى لانها السبع تيام طب بينزل فاول الشهر ولا في نص الشهر ولا في اخر الشهر لابد ان تعلم عد... عادتها يعني تعلم وقتها وعددها بان تكون مدة الحائض معلومة لديها قبل الاستحاضة فهذه تجلس قدر عادتها وتدعو الصلاة والصيام وتعد حائضا فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الوقت الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة واحدة بقى ما عندهاش عادة معروفة في بعض النساء لا ينتظم عندهن الحيض يعني ممكن يأتي في أول, في أول الشهر وينقطع ثلاث شهور ويأتي في الشهر الرابع في آخر الشهر فالطراب هرموني عندها وحدث لها مثل هذا لما تبقى مستحاضة إيه حالتها؟ هي الحالة الثانية قال إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة دم الحيض بيبقى أسود بيبقى ثخين ثخين يعني متجلط له رائحة لكثرة مكسه في الرحم والباقي يحمل صفة الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز يعني لما تجد الدم الأسود يبقى دحيط لما تجد دم أحمر يبقى كده الحيط انتهى ودخلت في الاستحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا كانت دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق الحالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فهذه تجلس غالب الحيض ستا أو سبعة بسموها المرأة المتحيرة لا لها عادة ولا لها تمييز فنعمل لها, لها تحري أول الشهر أو آخر الشهر أو في نصف الشهر وأجلسي ست أيام أو سبعة أيام لأن هذه عادت غالب النساء وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم لقول ح... لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنا ب... بنت جحش يبقى احنا عندنا ثلاث أحاديث حديث أم حبيبة وحديث حمنة بنت جحش وحديث مين فاطمة بنت أبي حبيش الثلاث أحاديث دولة يتحافظون حفظوا صم. لأن هو ده مدار الحيط كله مدار الحيط على ثلاث أحاديث دول كما قال الإمام أحمر <تصفيق> نست ماشي وممكن تكون واحدة لسه بلغة النهاردة لما بلغت جالها استحاضة يبقى دي برضه امرأة لا تعلم لها عادة قال لحمنا بانتجاهش إنما هي ركضة من ركضات الشيطان فتحياضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقأتي فصلي وصومي فإن ذلك يجزئك ومعنى ركضة من الشيطان يعني دفعة أي أن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم وبكده انتهى آه كده كتاب الطهرة خلص بس فيه أشياء برضو في كتاب الحض مهمة كتاب الحض كده بقيله مسائل كثيرة جدا ولكن انا أنتذكر بعض المسائل أولها لكم نعم أنا نخلص نبقى نقول كتاب الصلاة ويجتمل على خمسة عشر بابا في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلاوات الخمس تعرفها الصلاة لغة الدعاء الصلاة صلى الراجل يعني دعا. بس في هذا الاشتقاق ليس متفق بين أهل العلم على معناه بعض أهل العلم أخذوا من الصلاة معاني أخرى بعض العلم قال المصلي هو الذي يأتي الثاني في الحلبة يعني نقول إيه في مسابقه يعني انتوا هنعمل لكم امتحان اللي يطلع الاول هنسميه ايه المجلي المجلي ماشي ده الاول الثاني بنسميه ايه المصلي ف معناه إيه المصلي يبقى الثاني معناه ان الصلاه هي رقم 2 بعد ايه بعد التوحيد قال الرسول صلى على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دي كده رقم واحد تاني حاجة لإيه الصلاة ده معنى من المعاني اللي فقاله. بعض أهل العلم قال لا المصلي جاية من تصلية النار يعني الواحد يصل على النار طيب إيه وجه الشبه وجه الشبه إن النار تنقي الخبث صح لو دخلت جبت دهب وحطته دهب عيار 21 حطته في النار هتلاقي إنه حسح وظهر لك الصافي الدهب الصافي فالنار ايه بتنقي وتمحص فكأن الواحد لما بيصلي بينقي نفسه من الذنوب والمعاصي فسموها صلاة لأنها زي ايه زي حاجة بتنقي الذنوب والمعاصي بعض أهل العلم قال لا ده هو في عرقين في ظهر الإنسان اسمه الصلي أو ما أشبه ذلك يعني لما يركع بيبانه فسموه صلاة عشان كده ولكن أظهر الأقوال أن الصلاة بمعنى الدعاء الصلاة بمعنى الدعاء لأن الصلاة من التكبير إلى التسليم كلها دعاء وأذكار ومناجه لله عز وجل وممكن من الصلة صلاة من الصلة بين العبد والرب وشرعا عباده ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ويأتي تفصيل تفصيلها في الأبواب التالية فضل الصلاة الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين بل هي عمود الإسلام وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم حسأل الإخوة سؤال طريقة التبليغ التي بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة هل كانت بواسطة؟ يعني جبريل كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كل فرائد الإسلام الزكاة من الذي بلغه؟ جبريل كل الشريعة كلها هو جبريل هو الذي بلغها للنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يعني أوحى إليه وهو ينزل على جبريل ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه بكلمات في سؤال الدعاء الدعاء إحنا قلنا الدعاء هو الراجح طيب الصلاة أخذها مباشرة من الله عز وجل أخذها مباشرة من الله عز وجل لم, يبلغ لم يبلغها الله عن طريق جبريل ولكن كبائق يعني ولكن بلغها الله عز وجل في ليلة الإسرائيل والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور أنه ينزل إلى موسى واذهب إلى ربك فاسأله التخفيف فاذهب إلى الله عز وجل فيسأله التخفيف فيخفف عنه حديث مشهور وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يعني إذا أصابه أمر فزع إلى الصلاة وده أمر فاستعينوا بالصبر والصلاة سن إذا حزبه أمر استعان بالصبر واستعان بالصلاة يقوم إلى الله عز وجل يصلي إذا حزبه أمر أو إذا أهمه أو إذا أصابه أمر صلى إلى الله عز وجل والله عز وجل يلهمه الصبر أو يفرج عنه هذه الكرة وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر فالصلاة الخمس بتكفر الذنوب إنسان لما يصلي ثم بعد ذلك يرجع ويصلي كفر الله عز وجل بها ذنوبه وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيء قالوا لا يبقى من درانه شيء قال فذلك مثل الصلاوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا سان يمحو الله عز وجل إحنا ذكرنا أن الوضوء مكفر من المكفرات إذا توضى الإنسان كفر الله عز وجل بها ذنوبه وكذلك الصلاة مكفر من الصلاة ومكفر من المكفرات وأيضا أريد أن أذكر لكم حديث مهم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء هذه كده مكفر من المكفرات أنه يتوضأ في أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يذهب إلى المسجد إلا من أجل الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط, وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى ده كل ده فضل فوق فضل الصلاة إنه طول ما هو في المصلى تستغفر له الملائكة وخطوة الخطوة الوحيدة ترفع بها درجة درجة في السماء في الجنة كما بين السماء والأرض وتحط عنه خطيئة فده هذه الفضائل بخلاف الايه بخلاف فضل الصلاه نفسها ان هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمسه كفارات لما بينهن في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاه العصر فقد وتر اهله وماله في حديث آخر روايه اخرى فقد حبط عمله ده اللي هو بيترك صلاه العصر يعني بيصلي الظهر فجر في وقته والظهر والمغرب والعشاء ويسلب صلاة العصر فحبت عمله قد حبت عمله أو في الهاتف أخرى قد أوتر أهله وماله طيّب ده اللي بيسيب صلاة العصر ما اللي بيسيب صلاة كلها حمسة معان صلاة العصر هي صلاة الوسطى صلاة الفجر من أعظم الصلاوات ده بيسيل الفجر والعصر والعشاء اللي هو العشاء والفجر ده لهم فضل والعصر والفجر لهم فضل يترك كل هذه الصلاة ماذا يحدث له يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبط عمله ده حاجة. وكأنه وتر أهله وماله وتر يعني قطع قطع من أهله وماله يعني خرج من ماله خاسرا وقتل أهله واحد عنده مال كثير وعنده أولاد كثر فمصيبه فقد المال والولد أكثر بكثير من ترك صلاه العصر كان في قصة رجل كان بيجمع المال لأهله وكان يعني في من كثره جمع المال ان هو كان بيفرض كان استاذ في الجامعه وبيفرض على الطلبة إتوات عشان يخشوا الامتحانات الكتاب فلان واللي مش بمبلغ واللي مش هيدفعه حق المهم بلغ هذا الرجل ستين عاماً أو أكثر وبلغ من المال كثير وكان له أولاد وزوجة فأرادوا أن يعملوا الأولاد والزوجة دولة يعملوا ف فسفروا بالعبارة العبارة اللي هي عبارة 98 لا مش سلامك سبريس اللي هي الأخيرة السلام وفقدوا وماتوا هذا الرجل تقريباً أصيب بشيء في عقله يعني الجنن يعني كل هذا المال إلى أين يذهب؟ بلغ ستين عام لعله لا يستطيع أن ينجب بعد ذلك وفقد ماله فقد أهله وماله ليس له قيمة مصيبة الرجل فقد عقله طيب هل لو هو ترك صلاة العصر هيفقد عقله؟ فمصيبة الدين أعظم بكثير جدا من مصيبة الدنيا هو لو رضى بهذا الأمر وقال يكفيني أنني أصلي العصر أو أصلي في جماعة يكفيني من الدنيا وما فيه ولكن الإنسان استبدل أولوياته أولوياته الدينية استبدلها بائة الدنيا مال وولد فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثال أنه فقد ماله وفقد ولده وبلغ من السن لا يستطيع تعويض المال ولا الولد فالمصيبة دي أحيانا تطير العقل ويعني تشتته ولكن المعصوم هو عصمه وثبت الله عز وجل لقلبه في هذه الدنيا فالمقصود أن أمر عظيم جدا أمر الصلاة ويكفيك بس أن من ترك الصلاة اختلف أهل العلم في تمسكه بملة النبي صلى الله عليه وسلم دي يكفيه مذله بأن الفقهاء قالوا في بعض الفقهاء قالوا أنت لا, تمس لا, تمت لا تمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة والأسف الشديد تجد في عند بعض الناس عندهم في صنف الشخصية يعني ممكن يكون ما بيصليش خالص ويأتي لك أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم أيه أيه يعني هل هذا الادعاء حقيقي ولا عاطفة حب النبي صلى الله عليه وسلم يتبين بإيه قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو يستوجب محبه الله عز وجل فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو المصداق الحقيقي في أو أو دليل صدق الانسان على محبه النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع هو دليل صدق المرء على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاه وفرضيتها معلومة بالكتاب والسنة الاجماع المعلوم والاجماع المعلوم من الدين بالضروره قال تعالى واقيموا الصلاه في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى قال تعالى كل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ومن السنة حديث المعراج وفيه هي خمس وهي خمسون في الأجر وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من سألها عن شراء الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة قال السائل هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل فلا تجب على الكافر ولا على الصغير ولا المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين تمام سبع سنين هجرية يعني كم ميلادية ستة إلا سبعة وسبعين يوم نحن قلنا السنة ب11 يوم ستة إلا سبعة وسبعين يوم يعني, سبعة إلا سبعة وسبعين يوم. يعني ستة و كم شهر تسع شهور و... او 10 شهور تسع شهور و13 يوم تقريبا او 23 يوم 77 يوم 77 يوم قبل ان يبلغ 6, شهو... 6 سنين وزي و... و... ما قلت يعني او 7 سنين الا 77 يوم ده ميلاديه 7 سنين هجريه ويضربون على تركها ل 10 10 ايه هجريه برضه. يعني مفروض الإنسان يهتم بمواليده ومواليد أبنائه هجريا عشر سنين هجرية شل منها مية يوم يبقى عشر سنين إلا مية يوم تسع سنوات إلا تسع سنوات وأمور كثيرة حسبوها أنت بقى. فمش ميلادية هجري المقصود يعني أن هذه الأرقام عشر سنين وسبعة سنوات مرضودة إلى التقويم الهجري فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر حكم ترك الصلاه هو هنا اجمالا ولكن هياتي له فصل منفصل ان شاء الله تعالى بعد ابواب الصلاه ولكن الراجح أن ترك الصلاه فعل كبيرة ولا لا يكفر لا يخرج من المله لا كفر اصغر لا يخرج من المله يا يكف... كافر كفر أصغر ولكن الإجماع على ان استارك الصلاة مكافر. صح في فرق بين كافر بقى خارج من الملة وكافر خ... إيه؟ كفر أصغر خلاص يبقى تارك الصلاة فيه خلاف من أهل العلم الجمهور على أن تارك الصلاة كافر كفر أصغر والإمام أحمد قال أنه كافر كفر اكبر خارج من الملة بعض المسائل المهمة المتعلقة بباب الصلاة أخرى ن Grace Em في بعض الدراسات الحديثة عن الصلاة ودراسات متعلقة يعني بدأ دلوقتي دراسات الدراسات ديت أكثرها غربية وأكثرها اللي يفعلها غير مسلم وبيعمل الدراسات ديت بيحلل حركات الصلاة ويحلل يعرف فوائتها الطبية هل تعلم أن هذه الصفة ليست موجودة في أي ملة من الملل كل الملل عندهم صلاة بطرق مختلفة منهم بعض الملل صلاتهم أنه هو يمسك زي اليهود كده يمسك التوراة ويقعد يهز في رأسه كده شفتهم آه يهز في رأسه كده أمام حائط الحائط الذي يدعونه مبكى يقفون بهذه الطريقة دي صلاته النصارى ما بيصلوش أصل يعني ما دهمش الصلاة لأن عندهم الرهبان عندهم الصلاة فرض كفاية والرهبان هم اللي شالوا فرض الكفاية بصلوا ما عندهمش عبادة بعض البوذيين وغير ذلك صلاتهم اللي هي اليوجة اليوجة يقف بطريقة معانا جدا خاشعا متذللا دي صلاته لا يوجد صلاة مثل صلاة المسلمين مطلقا بالوقوف والركوع والسجود فبدأ هذه الصفة تستغرب بعض الناس اللي هم مهتمين بدراسات الأديان ودخلوها في منظومة أبحاث طبية اكتشفوا اكتشافات عظيمة يعني لو الأخوة أنا مش عايز أوسع بس الأخوة ممكن يطالعوا عليها في أبحاث موجودة على النت خاصة به بهذه الطريقة منها بحث وقعد اسمه توماس هايسلوب ده باحث دكتور عمل عمل, عمل بحث كامل عن حركات الصلاة اكتشف كالآتي اكتشف ان هي علاج نفسي علاج نفسي لبعض الأمراض النفسية خصوصا الوسواس القهري ليه؟ لأن الإنسان في الصلاة ما بيصليش ببدنه بيصلي بروحه مش ببدنه فقط بروحه كمان يعني يجب عليه أن يصلي أن يصلي خاشعا وأقل الوجوب النية في الخشوع إنما يستحب له بعد ذلك أن يطارد كل الوسواس فيتدرب في الصلاة على أنه يستطيع أن يسيطر على نفسه في أثناء ليه؟ الصلاة يعني لو أتى إليه خاطر في الصلاة وهو يريد أن يخشح في الصلاة ماذا يفعل؟ يستطيع أن يطرد الخاطر دي بقى بسموها قوة ومقاومة نفسه قوية ولا ضعيفة إن كانت قوية يستطيع طرد الوساوس إذا كانت ممكن أن يصب الوساوس، الضعف يصل لمرحلة اللي هو الوساوس القهري. ف... فعلاج نفسي قوي، وهو حل للدم والخلايا المخ في أثناء الصلاة، وجدت فعلا ان اللي بيصلي بيصل مرحلة معينة من الهدوء النفسي وقوة التركيز بغير... غير سابقة لأي مصلي آخر. تعالج الأرق، وتعالج العصبية، العصبية إنسان لما يبقى متعصب أو عنده عصبية، صلاة تزيل منه هذه العصبية. وفيه دكتور في كلية الطب اسمه الدكتور توفيق علوان في طب اسكندرية عمل بحث على ان المص... أن الصلاة تزيل أو تمنع من تكوين دوالي لإيه؟ دوالي القدمين. بطريقة كده بيقول الضغط بيوصل لمرحلة في الشعارات الدموية لما يجي يركع ويسجد المرحلة دي بتقل. هي دي الطريقة الوحيدة اللي بتزيل دوالي القدمين. ودي امر عجيب جدا وإنت برضو أحياناً أكيد فكرت الفكرة أن الإنسان ممكن يقف طويلا جدا في الصلاة. يعني صلاة الترويح والتهجد بتصلي كم ساعة في شهر؟ ساعتين كل يوم صح؟ في 30 يوم ب60 ساعة وكمان صلاة التهجد ساعتين بعشرين ساعة يعني 80 ساعة في شهر لو أنت واقف 80 ساعة في شهر هيجي لك إيه؟ دوالي دوالي الصقين ليه أنت بتخرج من رمضان وما فيش أي بوادر الدوالي؟ لأن الصلاة بهذه الطريقة تمنع الدوالي. لأن الإنسان لما بيركع ويجي يسجد، شعارات دموية كان فيه ضغط معين عليها، انخفض لطريقة معينة كده لا يعلمها إلا الله أزال موضوع دول القدمين. وده بحث موجود في كلية الطب في اسكندرية وفعله يعني. بيعالج ضغط الدم وبيعالج تحسين عمل القلب في كل دي دراسة هو توماس هايسلوب هو لعملها. وبيعمل مرونة في المفاصل طبعا لأن الإنسان لما بيتحرك بيعمل مرونة في المفاصل. في مش طبياً بس في ناس كان بيقولهم صداع كتير وبعدين رحوا كشفوا وعملوا تحليل غربيين يعني فالمهم في نهاية البحث قال عليك بالسجود فكان الناس دي فعلاً علاكها السجود تحليل البحث ده إيه؟ بيقول إن الإنسان لما يعيش في, في هذه الدنيا جسمه زي بقية الأجسام بيكتسب شحنات كهربائية وكهره مغناطيسية من الجو الجو ده كله مليان موجات كهرومغناطسية جاية من اللومض جاية من أجهزة التلفزيون أجهزة الكمبيوتر كل الأجهزة دي بتطلع مواد او أشعة كهرومغناطسية الجسم بيمصها الجسم فيه شحنة كهربائية صح؟ على فكرة الجسم شغال بالكهرباء كهرباء في دورات داخلية بتكون طاقة الطاقة دي بتستعملها زي الكهرباء بالظبط شغال بكهرباء وزيك لو واحد عنده خلل في الكهرباء والحاجة ممكن يجيله تشنجاتي ممكن ي جسم يعني فيه الله عز وجل قدر فيه إنه يجعل فيه شحنات كهربائية وينور الشحنات الكهربائية دي كلها بتسبب خلل في الجهاز العصبي فبيعمل له اصداع طب إيه الحل انت عارف لما بيقى في شحنة زيادة في التلاجة ولا في الغسالة بتعمل لها إيه بتوصل لها أرضي صح لما بتوصل لها أرضي تفقد الشحنة الزايدة فبيقول إنسان لما يوصل أرضي إيه يصلي يضع جبهته على الأرض، فتتفرغ الشحنة اللي في جسمه كلها فين؟ في الأرض، فيرجع كأنه فرغ هذه الشحنة الزائدة، البحث بيقول كده، لدرجة ان في بعض الناس الغربيين الذين لا يؤمنوا بالإسلام لما يجي لهم الصداع يسجدوا، وفي ناس خادوا البحث بتاع الدوالي ده، لما يقفوا،, يقفوا تعالوا أنت عارف اليابان وفي الصين بيقفوا في مصانع مدة طويلة، فبيدلهم راحة خمس دقيق سجود، عشان ما يجلهمش دوالي نقول لهم سبحان الله الإسلام أرشد الناس منذ ألف أو أكثر من ألف وربماية عام إلى هذه الأمور اللي هو بيعملها عبادة لله وبيأخذ عليها سواب وحسنات والآن اكتشفوا أن هذه الصلاة لها ثوائد كبيرة جدا وفيه ثوائد كثيرة لما حيث تشنقلها موجودة اللي عايز يتعرف عليها موجودة على النت أبحث طبية أبحث بالمقارنات والحالات وبحث كامل, بحث كامل الأركان، طبيك للأركان لنس غربيين ونس مسلمين وما زالت الأبحاث قائمة على الصلاة، الصلاة كل حركة، لعلهم بعد كده يقولوا رفع اليدين في الصلاة دية لها فايدة الركوع لها فايدة السجود لها فايدة، التشاهد تحريك الأصبع اللي أنت مستهتر به سنن الصلاة كلها أحيانًا يستهتر بها في الصلاة، تحريك الأصبع في الشهاتين ممكن يبقى لها فايدة وفي حديث في صفحيح مسلم أنه ك. على ذنب الشيطان أشد من الحديدة وغير ذلك من الأمور اللي هي موجودة موجودة إلى الآن أبحاث ومستمرة وكل يوم بيطلع بحث جديد لدرجة ان في مرة باحث من الباحثين الأوروبيين في بريطانيا عمل بحث في أعضاء الإنسان اللي هو الوجه واليدين والقدمين والبحث ده اكتشف في الآخر ان لو فعلت حاجة كده معينة هولو لكم عليها دلوقتي تطيل عمره لو قام بالليل في آخر الليل وغسل زراعه ووجهه وقدمه بيطول عمر هذه الأعضاء الأعضاء ديت عمرها بيطول يعني بيبقى نشاطها مستمر وعمرها بيطول فالبحث ده خرج فواحد مسلم قال له على فكرة ده احنا عندنا واجب على كل مسلم يوم الفجر ويتوضى بهذه الطريقه الراجل قال ده انا اول واحد عملت البحث ده قال لا ده احنا سابقينك من زمان فطبعا احنا ما عندناش لا طول عمر ولا حاجه احنا بنفعلها لله عز وجل طاعه لله انا واجب علي ان انا ذلك بس لعل الله عز وجل يجعل فيها حكم اخرى انت ما انتش الحكم دي بغض النظر عن طول العمر او او قصره انت بتتعبد إلى الله عز وجل بما أمرك به فالله عز وجل مش هم بيتبجحوا علينا بالعلم الحديث ويقولوا إحنا أصحاب العلم وساموا نفسهم علمانيين كذب وزور نقول لا احنا وصلنا العلم قبلكم ونحن أحق منكم بهذا اللفظ أن إحنا أهل العلم والدين الإسلامي كله يرشد إلى العلم نقف هنا إن شاء الله ونبدأ في المرة الجاية إن شاء الله في أبواب الأذان والإقامة وإن شاء الله لو في مسائل تانية في الحيد إن شاء الله نجمع لكم ونقول لكم المرة الجاية ولو الإخوة برضو عايزين يسألوا في المرة الجاية إن شاء الله يسألوا وأقولوا قولي هذا وأستفروا الله لي ولكم الحمد للعرب العالمين